بسم الله الرحمن الرحيم الحيب لله رب العالمين والصلاة والسلام واتنان الاكملان على خير خلق الله اجمعين وعلى آله وصحبه ومنثار على صبيبه ونهجه لا يمدين أما بعد فهذه الجملة وما بعدها إلى نهاية الباب خصهم يصلف رحمه الله بأحكام الصائل ومناسبة أحكام الصائد للحرابة واضحة غاهرة لأن المخاربين إذا اعتدوا على الناس وصالوا على أنفسهم وصالوا على أعراضهم وصالوا على أموالهم ومن هنا بين حكم المخارب الذي يصول فبقي أن يبين لنا حكم منصيل عليه هل يجوز للشخص إذا اعتدى عليه غيره وأراد قتله أو أخذ ناله أو الاعتداء على حرم من حرماته كعرض ونحن ذلك هل من فقه أن يدفع وهل هذا الدفع واجب عليه وهل الأفضل أن يدفع أولا إذا لم يكن واجبا وكذلك أيضا إذا قلنا بنصرعية الدفع فالدفع المراتب وأحوال هل يجوج له أن يسفع مع أن كان الدفع بالأضعف كل هذا سيفصله رحمه الله في احكام الصائل يقول رحمه الله ومن صيله وفي بعض النسخ ومن صاله وهو أوجه ومن صال عليه على نفسه أصل الصول الصائل اسم فاعل من صال يصول فهو صائل إذا وثب على الغير واستقال عليه ويطلق الصومان عن القوة والاندفاع في الشيء ويكون أطهاب الصائل على الغير تارة يكون آدميا وتارة يكون من غير الآدميين وهنا المصنف رحمه الله يقول ومن صالة واضيا بعد ذلك آدمي أو بهيمة فهذا فيه عموم يسمى القل من يهجم عليك أو يهجم على الغير غير فإن كان آدميا إما أن يكون مكلفا كالمسلم البالغ العاقل يهجم على الإنسان يريد العياذ بالله أن يقتله او ينتهك عرضه او يأخذ ماله ويكون من غير المكلفين مثل ان يكون مجنونا يهتم على الانسان بالسلاح ويفاجع الانسان به قد اشهر عليه السلاحة او شكرانا او مخدرا ويكون صبيا مميزا او غير مميز كل هذا يشمله قوله يدخل في الصائر كذلك قد يكون ذهيما وذهيما في سائر أحوالها فإن هذا الصائر إذا هجم على الغير قد يهجم بحق وقد يهجم بدون حق فقد يهجم الإنسان على الغير ويهدده بالسلاح ومعه حق في هذا التهديد كأن يكون الذي هجن عليه مطالبا بحق لله عز وجل أو بجريمة أو أمر هذا الشخص أن يغتى هذا الشخص الذي يصال عليه من أجل معرفة حق من فقوق الله عليه هذه في حالة ما إذا كان الصائل معه الحق وصارت أنه كل حق معه حتى البهينة في بعض الأحيان تصور على الإنسان بحق مثلا إذا دخل المسك إلى حائط بستان وفيه كلب للشراسة فإن هذا الكلب إذا صال أكرمكم الله على هذا الشخص فإن هذا حق من الحقوق لأن الشرع أدن باتخاذ الكلب لخراسة الزرع ولخراسة الناشية كما صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدنى لكلب الصيد والحف والماشية فإذا هجم هجمت البهينة في هذه الحالة أو الحيوان في هذه الحالة وهو الكلب كرمه الله فهذا بحق وقد يكون بدون حق كما إذا هاج البعيد أو هاجت ثور وهجم على الإنسان وخاف على نصه أو خاف على أموال عنده هجم على دكانه أو متجده وغلب على ظنه أنه سيطرف أمواله كل هذا يدخل في أحكام الصائد لكن كلام العلماء إذا كان الصائل بدون حق وليس المراد إذا كان بحقه فمن هجنا على الغير بحق وعنده حق في هذا الهجوم وله إذن شرعي هذا يخرج من مسألتنا ولذلك قد يكون الهجوم على الغير من الجهاد في سبيل الله عز وجل قال ذكر شيخ الإسلام من تهنة رحمه الله أن الجند والشغر إذا هجموا على قطاع الطريق أو هجموا على المنجين وكانوا المجمين لهم سلاح وفتح فإنهم إذا دافعوا على أنفسهم أو طلبوا هؤلاء المجمين يكون كالمجاهدين في سبيل الله لأنهم يحفظون دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس ويقومون على مصالح المسلمين العامة لأنه طلب بحق فهذا الهدوم إذا كان لهم درد شرعي لا يدخل معنا في مسألة الصوت الصول هنا أن به أن يكون بدون شق مثل ما يقع في الشرابة ومثل ما يقع في المساء للعصابات إذا هجمت لأذية الناس في دمائهم وعموالهم وعرابهم وغير ذلك يقول رحمه الله من صال على نفسه الصول على نفس للقتل ويثبت هذا بالأمارة يكون صائلاً على نفس الإنسان إذا أشهر عليه سلاحاً وهذا السلاح يقتل غالداً أو وضع هذا السلاح على مقتل مثل أن يضع السلاح على جسم على رأسه ويقول له افعل أو افعل مالك أو يهجم على المرأة من تهاك عرضاً أو يريد من عدوءا أن يقتله فيشرك دمه هذا من على نفسه أو شرمته شرمة كم مثلا يصول عليها من أجل أن يغني بها والعيابة بالله وكذلك أيضا المال يصول عليه من أجل أن يأخذه فضيّن رحمه الله محل الصوم والسبب الدافع بهذه الأذية وهذا الإضرار وهو قتل إجهاق النفس والاحتداء على العرض أو أخذ المال أعلى هذه الأشياء وأعظمها حرم النفس ثم ذلك العرض ثم ذلك المال ولذلك أحكام الصائل شدد الشرع فيها في النفس والعرض والنام لم يقع خلاف النفس والعرب ولكن وقع خلاف في المام ولذلك تجد العنماء لما قالوا بوجوب دشع الصائب لم يختلفوا في دفع إذا كان بأجل نفس أو بأجل العرب ولكن الخلاف في المال هل يجب أو لا يجب على فصيل عندهم رحمه الله سنبينه آدلي أو بهيمة أدلي سواء كان الصائل آدميا يشهل الآدم المعصوم الآدمي إما يكون مكلفا أو يكون غير مكلف المكلف هو البالغ العاقل وغير المكلف كالصبيل والمجنون وفي حكمه السكران على الصحيح من أقوال العلماء وقد تقدم سعنا مسائد السكر وتأثيره وأن السكران غير مؤاخذ بأقواله وفعاله على التصفير الذي بيناه في قلاء السكران وكذلك أيضا المخدث إذا تعاطى المخدراته يكون بحكم مزهون إذا فقد عقله وإدراكه الصائل يكون بعقله وإدراكه مكلفا مؤاخذا وقد يكون غير مكلف كالصدي والمجروم ايضا اذا كان مكلفا بالغا عاقلا قد يكون معصوم الدم مثل النصر وقد يكون غير معصوم الدم في الكافر وهذا عام والبهينة ايضا تسمى البهائم الهائجة او غير الهائجة والمراد بهذا اذا كانت بدون حق نعم فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فله أي للشخص الذي يصال عليه دفع هذا الصائد لأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به أولا مشروعية الدفع الصائد ثبتت بها العدلة الشرعية أنه, لا ي... أنه يشرع بالمسلم أن يفع عن نفسه وأن يدفع عن عرضه وأن يدفع عن ناله وأجمع العلماء رحمه الله على الأكس أنه لا يجيز للصائب أن يصول على دماء الناس ولا على أعرابهم ولا على أموالهم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم سرام كحرمة يومكم هذا في شاركم هذا في بلبكم هذا فالأهل باللغة اللهم تشهد فحرم الاعتداء لهذه الأمور وشرأ للمسلم أن يدفع ولذلك قال تعالى وَلَا تُرْقُوا بأيديكم إلى التهلكة وإذا سكت الإنسان عن هذا الصائل فمعلى أنه يسلم نصا للهلاكة والله يقول وَلَا تَغْتِلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كان بكم رَحِيمًا أي لا تتعاطوا أصلاب قتل النفس فإذا سكت عن هذا الصائب سيقتله ولا يجب أن نسل أن يسخط عن الأصلاب المهضية من نفسه للهلاك بالعليا يتعاطى الأصلاب المنزلة لنفسه من هذا الهلاك ولذلك شبع له أن يبشع الصائب كذلك السنة أكدت هذا ومن هنا قال يا رسول الله أرأيت لو جاء يريد أخذ مالي قال لا تعطي قال أرأيت إن قاتلني قال قاتل قال أرأيت إن قتلني قال أنت الشهيد قال أرأيت إن قال هو في النار فأهدر أهدر دمه وأسقط حرمته لمكان الاعتداء فدمع حق دفع الصائد لأنه جعل دمع الصائل هدرا في الحديث الصحيح أيضا عليه الصلاة والسلام وقال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون أسي فهو شهيد وهذا يدل على مشروعية الدفع الصائل وأن المسلم نفسه أمانة عليه أن يبتق الله عزيزا في شبها لتعاطي الأسلب بخيانتها عن الهلاك فضينا رحمه الله بقوله فله دفعه هذا الدفع في تفسير هل هو واجب او غير واجب كل العلماء مجمعون على ان من حق الانسان ان يدفع عن نفسه ومن حقي ان يدفع عن ارضه لثبوت النصوص بهذا ولكن هل هذا على سبيل الفرض او على سبيل التخيل يعني له ذلك على سبيل التوسع المصنف رحمه الله وهو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه يرى أن الدفع واجد وأنه يجب على الإنسان إذا هدن عليه من أجل أن ينتهك دمه أو ينتهك عرضه أو يأخذ ماله بغير حق أنه يجب عليه أن إلا في زمان الفتنة فالإمام أحمد رحمه الله له مسلك أجيد في العمل مع النصوص تعامل مع النصوص وهذا المسلك له أصل عند السلف والأئمة رحمه الله والصحابة رضوان الله عليه يعملكم نفس مورده ولذلك استثناء حال الفتنة وجعل أحاديث الفتن التي ندد فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يكون عبد الله المقتوم ولا يكون القاتل الى انها نحنولة عن الفتن التي فيها تأويل وما يقع بين المسلمين من الفتن فالانسان يحفظ نفسه وليوصية المبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ذرر رضي الله عنه واما النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يلزم بيته ولو دخل قال ولو دخل عليا في بيتي وقال احمل مع المساح قال اذا انت شبيكهم اذا شاركت القوم قال فالزن باصنا أفعل قال لزن بيتك حتى ولو دخل علي في بيته قال ولو دخل عليك في بيتك فهذا كله يدل على أن الفتن مستثنى فجعل النصوص العامة في وجود شب الإنسان للفته وعرضه وماله على ما هي عليه وجعل هذا على سبيل الوجود لأنه دال على الوجوب واستثنى أحوال الفتن وهذا من دقتي رحمه الله أنه جعل لكل دليل الدلالته وجعل العام على عمومه وجعل الخاص على خصوصه ولا يحكم بالتعارض بينها سينا نصف المصنف رحمه الله على حكم هذه المثالة قال رحمه الله فره الدفع بما يغلب على ظن الشريعة تكلفت المسلم لغالب الظن بمعنى أنه يجتهد ويقدر فإذا غلد على ظنه أن الرجل سيقتله ولا يمكن بحال أن يخرج من هذا القتل وينجو منه إلا إذا قتله فحينئذ يقتله وغالب الظن متعبد به شرعا ومن تأمن النصوص في العبادات والمعاملات لا يشك أبدا أن الشريعة عبدت بغالب الظن وعلى ذلك فرق النصوص وللإمام العزيزي مع السلام رحمه الله في كتاب القواعد الأحكام كلام نفيس في أن السريعة تبني أحكامها على غالب الظن وغالب الظن من نظر نظر الإنسان لكن المصلف رحمه الله عن المقال غالب الظن معناه أنه لو شك وتردد يتوقف ومن تنع من الإقدام على شيء يوجد الشبهة ولا يستحل الدم دم الصائل إلا إذا غلد على ظنه غلدت نسبة الهلاك أنه سيهلت وغلب على ظنه أنه لا يمكن دفعه إلا بهذا فمثلا إذا وده السلاح على الإنسان في بعض الأحيان يغلب على ظنه كأن السلاح فيه حشو وتعرف الشخصا ويقصي الاستعماله وتعلم وتقطع او يغلب على ظنك انه سيقدم مثل الفاسق المتهدق الجريء او سبق له ان فعل ذلك فحينئذ يغلب على ظن الانسان انه سيقدم على فعل لكن لو كان الشخص ضعيفا وغلب على ولم يغلب على ظن الانسان انه سيطلق عليه السلاحة وقد يكون من اهل النجاح والعبث وحينئذ يصلح من الوهم وغلب غلبت الظن أنه لا يقفل تحيني ذي الله يستبيه إذا ينظر أن على ظنه وجود استباحة النفس والدم ويغلب على ظنه أنه لا يمكن دفعه إلا بهذه الطريقة فلو كان هناك طبعا الدفع مراتب أقلها وأول ما ينظر يفكر فيه من الدفع الكلام فلو هجن شخص على شخص وأنكر أن يدفعه بالأشهل والأخف كأنه هدده بالكلام ويقول له إن هذا يضره ويعرضه ويذكره ويظنب على ظن أن الوعب والتكثير فيه لا يجوز له أن يضربه فضل عن أن يقتل فضل عن يعتكي عليه لا يجوز له لأنه متى ما أنكن درء بما لا ضرر فيه على الطرفين ودب وتعين النصير إلى ذلك فإذا كان الكلام مؤثر لا يجز له أن يقدم على الضرب كذلك أيضا إذا كان بإمكانه أن يصرخ أو يستنجد بعد الله بجيرانه أو يتصل كما هو موجود في زماننا فيطلب نجقة أو يتصل بالمعنيين من أجل أن ينقذوه بعد الله عز وجل فهذا ما رخصة له إذا غلد على ظلم أنه سينجو وأن هذا سينفع وأن هذا سيحول بينه وبين عذية الغير له في نفس أو عرضه كذلك المرأة إذا اعتدوا على عرضها وإمكانها أن تصرخ وإمكانها أن تستغيه فإنه لا يوجد لها أن تقدم على القتل إذن أول شيء الكلام إذا كان الكلام لا ينفع تدرج العلماء إلى مسألة الضرب والضرب يكون على صورتين الضرب بالجارش والضرب بغير الجارش الضرب بالجارش كالطعم بالخنجر والضرب بالصيف والطاى بالسكين هذا الضارث والضرب غير الجارش اذن على الصورتين يكون بالصود يكون بالعفا فالأشياء التي يضرب بها إذا أنكن دفع ضرره بالضرر الج... فإنه إذا أنكن دفعه بالضرر نظرنا فإن أنكن دفعه بالأسهل وهو الضرب بغير الجارح إن ضربه بالجارح ضمنه وإذا كان أنكن ضربه بغير الجارح ننظر فالصوت أخف من العصى ثم الصور يختلف على مراتب. مثل الآن الضرب الصور من الجلد ليس كالضرب بإصلاك الكهربة ونحو ذلك ينظر إلى الأخف لأنه لا يجوز الارتقاء إلى الأعلى مع إن كان دفع الضرب بالأخف كذلك أيضا إذا, إذا تعذر دفع ضرره بالبرد مثل المرأة او الرجل اذا هجب عليه وانسك العصى وهدد الذي يهدده انه لا اقدم عليه انه يضربه بالعصى لا يجز ان يمسك السلاح ويثوره عليه لا يجز ان يطعنه بالسكين لا يجز ان يطلق عليه النار لماذا؟ لانه يمكن دفعه بما هو اخر ثم اذا كان جارحا كالاسلح الموجودة في زماننا الجارح الذي يستعبونه الإنسان يفصل فيه فإن كان قد صال عليه يريد قتله وعندك السلاح وعنده سلاح يريد أن يرشع به هذا السلاح إذا أنكر أن يضرب الصائل في يده فيعطله عن قتله لن يجسله أن يقتله وإذا قتله ضمنه ومن من يفصل تفصل الشريعة ولا تعت الإذن باستباحة دم الصائل إلا في حال التعذر جميع هذه الوسائل لا تنفع ولا يمكن بحال دفع ضرري إلا بقتل يقتل فلو أنه وضع السلاح على حربة الإنسان على بنتي على أختي وهدده أنه سيقتلها وغلب على ظني أن الرجل سيساعده ولا يمكنه أن يضربه في يده وغلق على ظن أنه لو بربه في يده قد يخطيه فوجه السلاحه إلى رأسه من أجل أن يقتله مباشرة حتى لا يستطيع أن يقتل الرهين أو من تحت يده حل له ذلك وطبعا يستخدم ينذر إذا كان في مجال الإله كل هذا التفصيل محله أن لا يشتبك الطرفان. فإذا استدك الطرفان وكانت حال مغالبة والرجل معه سلاح يقتل وتصارع معه وغلب على ظنه أنه إذا لم النص يقتل النص يصل السلاح ويقتل قدله وارتفعت هذه التفصيلات كما نص عليه قائزا من المتحققين من العلمان التفصيل ان وسع الوقت وأنكم تلاف الضرر وأنكم التفكير في, في هذه الوسائل أنما لو هجم عليه هجوم مباشرة او باغته او باغته الانسان وعياذ بالله في بيته او صرمته ودخل عليه فجأة او دخل عليه في حورته في, في غرفته ولم يفاجأ الا والرجل هاجم عليه فحين اذا لو اخذ السلاح وقتله هذا وجهه عند طائفه من العلماء انه يسقط التشخيل لانه ما يمكن هذا داخل عليه بالسلاحه لا لا تستطيع ان تفكر انه يقتل او لا يقتل ولا تدري هل هو سيبادل بالقتل او يتأخر أخذ على الظاهر فالظاهر أنه إذا دخل بهذه الصورة فقد سقطت حرمته وهو الذي أهدر دم نفسه وحين عيد الله يودى وليس له الحرم ودمه هدر هذا كله إذا, إذا كانت المضاغة أو هجم على الإسلام هجوما مفاجئا ويقع هذا قد يقع في ذاول جرائم المنظمة قد يقع في المدن قد يقع في الصحاري كل هذا التفصيل واذكره العلماء رحمه الله ماذا ما أمكن بالشخص أن يمعن النظر ويفكر أما إذا لم يمعنه وضاغته وهجم عليه وغلب على ظني أنه لا يمكن دفع هذا ضرر لبقتي فإنه يخصبه بكل خال فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضلال عليه فإن لم يندفع الصائد أو البهينة هذا بعيد والبعين إذا هاج يقتل هاجد ثور والثور إذا هاج يقتل على الإنسان وأخذ ردش للناس وأنت ترى بعين فأنه قتل هذا وقتل ذلك أو هجم الشخص هجوما لا يمكن دفعه إلا بالقتل كان الشخص واقفا في مجموعة من الناس هجم على هجمت عليهم عصابة فاتدأت بقتل من أمانها طبعا استرى سيئة يعني سيكتل على ظنه أنه سيئة لي إلا الهلاف فإنه يقتل بكم يحال وحينئذ لا يمكن الدفع إلا بالقتل وهذا يوجب الرصة سواء كان في إسرائيل المكلف أو إسرائيل غير المكلف على الصح قولي العلماء رحمه الله فإن قتل فهو جهيد إذا قتل الصائل فدمه هدر من أهل العلم من قال كل من صال بغير حق على ذي حرمة في دمه أو عرضه أو, أو ماله فإن دمه هدر إذا اعتدى عليه بدون حق من أهل العلم من أخرج المال وقال أنه قتل لا يكون من أجل المال وظاهر الحديث قال لا تعبه قال رئيسه قاتلني فنقاتله قال عرايتهم قتلت وقاله هو في المار قال عرايتهم قتلني قال أنت شهيد فظاهره العموم مشامل الجنائب بل إن الشخص يطمع في المال فيقتل من أجل المال وكونه يأتي بالقلب المال مسلحا أو العصابة تهجم على التجار المسلحة غالبا أنها ستقتل من أجل المال وحينئذ يجوز القتل قتل منفار من أجل أن يأخذ المال لكن الإشكال هل يجب على الإنسان إذا هجم على ماله وصال عليه الغير من أجل أخذ ماله هل يجب عليه أن يرفع طبعا إذا صال عليه من أجل دليه يجب فيقول طائفا على ما رحمه الله وهو الصحيح من أهل العلم قال لا يجب يخير ويجزر من يستفهم ولا بأس لذلك ولا حرج لأن الله عز وجل ذكر عن قابل وهابيل قال لا انبسطت يدك إلي لتقسلني ما أنا ببسط يده إليك لأقسلك أني أخاذ الله رب العالمين فهذا فسلم ورضي عن مقته ولكن رد هذا كان شرع من قبلنا شرع لنا ما اليرت شرعنا بخلافه وقد قال الله عز وجل ولا تبقوا بأديكم إلى التهلكة وقال ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تتعاطوا أصلاب القتل ولأن من سكت على الظالم أن يقتله يعينه على الظلم العدوان ومن رضا سلم قال انصر أخاك ظالم أو مظلومة قال رأيت إن كان مظلوما انصره ولكن كيف انصره وظالم قال تحجزه وتنمعه عن الظلم فذلك مصور هذا يدل على أنه يجب عليه أن يدفع وأنه لا يجوز له أن يستسلم إذا أراد الإنسان أن يستسلم ويرى وي أن المال أحقر من أن يقتل أخاه فهذا رخص في بعض العلماء والصحيح أنه إذا أشهر الصلاح لقتله من أجل المال أنه يجوز له أن يقاتله وظاهر الآية الكريمة في النفس ولكنها تعارضت مع الآيات والأحاديث الواردة في شرعنا ولذلك لا يقوى الاحتجاج بها من الوجه الذي ذكرناه فإن قتل فهو شهيد فإن قتل الذي صيل عليه فهو شهيد طبعا إذا قتل الصائل فدمه هدر اختلف العلماء رحمه الله هل شكمنا بكون الدم هدرا يشمل الصائل عموما أو فيه تصليل بعض العلماء يقول يفرق بين الصائل العاقل والمجنون والصبي فإذا كان الصائل صبيا أو مجنونا فإنه من حقي أن يقتل مثل لو هاجع عليه المجنون معه السلاح حمل السكين وجاء يريد أن يطعر الشخص وغلب على ظن أنه لا يمكن بحال أن يرفع ضرر إلا إذا قتله فقتله فلما قتل المجنون ورد السؤال طبعا من ذلك يجمع من الشخص لأنه له شبهة أن رسول سلم الحد للشبهات ولو حق في دفعه لكن كون هذا الشخص غير مكلف وغير عاقل هل يوجد الضمان قال بعض العلماء يجوز له قتل مجنون قتل الصبي ولكن يجب عليه ضمان دمه والصحيح أنه لا يضمن حتى دمه لا يرفع الأدية ولا تجب عليه الدية لأن الشرع أذن له أن يلسى وفي هذه الحالة يستوي أن يكون نجنون ويستوي أن يكون عاقلا لأنه إذا سقط القصاص بإذن الشرع كذلك سقط ما يتركب على الدم وحينئذ لا يجب عليه ضمان النفس ولا يعتبر منزما بالدية فضينا رحمه الله أنه إذا قتل لا ضمان عليه يشمل هذا الآدمي ويشمل البهينة لو أن دعيرا هات وأصلح يطش بالناس يكسر أديهم وأرجلهم يعضهم ولربما يبرك على الواحد فيقتله وعند الإنسان أبصال أو عليه وغلب على ظن أنه لو سكت عليه سيقتله فأخذ السلاح فقتله طبعا إذا أمكن أن يعقر عقرة مثلا لو ضرب الدعير في رجله في يده وعلم أن هذا يعقل عن صور الناس فعلى ذلك لكن لو أنه أصلح أمام الموت مثل ما ذكرناه ليس له وجا يرفع فإنه إذا قتل البعير لا ضمان عليه وعلى هذا يصلح الشخص الذي ظلم وصيل عليه غير مطالب لا بدم ولا بضمان بيه ولا بقيمة لا في الإنسان ولا في الحيوان لا ويلزمه الدفع عن لفظه وحرمته دون ماله فهو شهيد من النبي صلى الله عليه وسلم سمي الشهيد شهيدا قيل لأن الملائكة تشهده فإذا قبضته فحفتهم ملائكة ففي الصحيحين من حبيبي جابر بن عبد الله أنه لما قتل أبو عبد الله بن حرام ومأسد جعل يكشفه عن وجهه ويبكي فقال صلى الله عليه وسلم تذكيه او لا تذكيه ما زالت الملائكة حتى صعدت به الى السماء فقال سنية شهيدا لان الملائكة تشهد تحضر هذا بمعنى الثقور وما كنت من الشاهدين يعني من الحاضرين وقيل في تسليل الشهيد اكلاب اخرى وقال قوله شهيد الشهادة مرافق أعلاها وأقواها الشهادة أعلاها وأعظمها أجراً وثواباً عند الله سبحانه وتعالى الشهادة في سبيل الله عز وجل أن يقتل من أجل إعلاء كلمة الله يكون جهاداً شرعياً يقصد به إعلاء كلمة الله عز وجل ولا يقصد به الهمية ولا يقصد به المقاصد الدنيوية لأن المدية صلى الله عليه وسلم قيل له الرجل يقاتل حنيةً الرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل المغنى أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون أي من أجل أن تكون كمة الله هي العنيان فيكون هناك غرض شرعي واضح هذه رأية الجهاد الشرعية التي من قتل تحتها فهو في سبيل الله وإن كانت الرأية عمية فالحديث الصحيح <تصفيق> عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل في تحت راية عمية فهو الى نار جهنم والعياذ بالله فلا تكون شهادة شهادة إلا إذا كانت منضبطة بأصول شرعية وأعلاها أن تكون في الجهاد ثم بعد ذلك المراتب من كان مبطورا فهو شهيد ومن كان غريقا فهو شهيد والحليق الشهيد والطاعون الشهيد والمفساء الشهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ثم هذه الشهادة نصها مراتب حتى الدفاع عن النفس مراتب من قتل دون نفسه مراتب ومن قتل دون عرضه أيضا مراتب كل هذا يختلف باختلاف الشهادة وقتل نفسه وعلى هذا إذا ثبت أنه يسرع الإنسان يقاتل ولو غلب على ظن انهم يقتل فإن هذا نوع من الشهادة فهو شهيد لأنني بسل الناس نص على هذا قال رأيتي قتلني؟ قال انت شهيد وهذا نص من قتل دون ناله فهو شهيد ومن قتل دون عرضي فهو شهيد ومن قتل دون ناسي فهو شهيد هذا نص على انها شهادة في سبيل الله عز و لكن الشهادة اذا اخرقت الشهادة الي العالية فهي الشهادة في اسبيل الله في الشرق تكون لأجل كلمة الله وثانيا أن يكون في المعركة فلو أنه جرح ثم سحيدا من المعركة فدوي أخلية داوة ثم مات فهذا نوع هذا لكنه لا يصل إلى الشهيد الذي يعامل معاملة يغسل ويكفن وذلك سعد رضي الله عنه وعرضاه انفجر عليه جرف يوم الأحزار وكان عبقا فدعواها النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه الله عنه انفاض طروف ومات ومع ذلك وصل وكفن واخذ حكم امنية كان نور شهادة قد قال صلى الله عليه وسلم ان استجع عرش لموت سعدان رضي الله عنه وارضاه من عظيم بلائه في الإسلام فالشاهد من هذا نور يكون شهادة ولكن الشهادة مراكب نعم ويلزمه الدفع على لفته وحرلته دون أماله ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله أي أنه لا يجب عليه أن يقاتل من أجل المال وقلنا هذا النساء الخلافية وذهب طائفة من العلماء على أنه يجب عليه نرفة حتى عن ماله لأنه يعين الظالم على ظلمه والسكوته يعين الظالم على ظلمه ومنهم من فرق الذين قالوا بالوجود فرقوا دون المال القليل والمال الكثير يقارن بين نفس ابتداء ما نصبت الاضراب ومن دخل من بلا رجل متلطفا فخطمه من دخل من رجل متلطفا بالسرقه من دخل من داره وجدين ان الله سبحانه عاقب بالامر والفساد من دخل دار رجل للقتل كله في حكم الصايم لو دخل من أجل مال فروز حكم متلفصا واللص إذا دخل كثيرا ما يكون معه السلاح وغالبا ما يكون معه السلاح لكن لا يوجوز بالشخص إذا دخل أحد يريد أن يسرق الماله أن يقدم على قتله إلا بالتفصيل الذي ذكره نحل قتله إذا كان معه السلاح ويطلب المال وكل من يقل في وجهه من أجل أن يصل إلى المال يقتله فيقتل وأما إذا كان أمكن دفعه بلا خف دون قضيه فالتصليل تقدم يقول رحمه الله في العبارة به هذا ذكره في الآدم قد تدخل البهينة مثل الثلاثة يعني وللبهينة غير مكلهة لو دخلت البهينة إلى دار الإنسان دعيب لشخ جاء مثلا إلى التجار يعرضون أطعيمتهم وكان يحفظ هذا كثير وكانت من النساء التي تشغل محتسيمين في الأسواق يأتون الناس بجوار بهم ويكون بعضهم يعرض الطعام يعرض فما يشعر إلا البهينة هاجمة على الطعام وضعها الآن تدخل إلى الدكان تدخل إلى المسيط يعني يحصل من الآدم يحصل من غير الآدم فإذا دخلت البهينة البهينة مشتلة إذا دخلت الدار المكلف تستطيع ان تتكلم معه تستطيع ان تعلم معه ولكن البهيم مصيره ولذلك يشرع دفعها وايضا لكن كل هذا اذا كان بدون حق ما له دخل عليه الغير وهي التي تدافع مثلا مثل كلبك منكم الله او عموما يعني بعض الاحيان قد يكون فولان البهيمه مشرع الله من الطرائف وكان العلم رحمه الله يذكرون بعض الطرائف في دروسهم كان لنا معنى طالب في دراسة الابتدائي وكان من أذكى خلق الله من بيت علم وفضل وفي أدب لا أذكر أني رأيت أي شيء يعيبه في دين أو دنيا وكنا في السماء الثالثة الابتدائية يعني صغير غير مكلف لكن كان في شيء من الذكاء عزيز. فكان يأتي إلى بعد الثالثة يحضرهم وينتهي تحضير المدرسة هذا في طبعا فإذا انتهت تحضير يأتي إلى حارس المدرسة ويقول له المدير يريدك جذهب الحارس وهو قد وضع شنطته وراء الزاب فيأخذ الشنطة وبسم الله نعذر يوم من الأيام طبعا هو ذكي في ذكاء عديد يأتي بألا فتراته حتى لا ينتجه أول الله وكان حارس رجل صالح كبير سن وفي نوع من البصارط في يوم من الأيام خرج بشنططه وفعل فعلته وإن شاء الله عند خروجه يكون في ثور هائج ومعه شنطح حمراء والثور قد حدث الناس في الطريق وفوجئ بهذا خارج من المدرسة بشمطة حمراء ويدري فما كان منه إلا أن جار وراءه يقول شعيت وجريت جريا ما جريته في الحياة يعني إنسان قرابة كيلو. حتى أن جاء الله عز وجل ولكن حرم أن يخرج من المدرسة بعدها <تصفيق> هذا شيء طيب كل خرج واحد من حاضر البر في جديد بهيره هايد أو هذا الشيء طيب يعني يعينها لطلب العلم فالشاهد ان البهينة قد يكون صوالانها بحق تفقد شرمة البهينة اذا كانت بالاعتداء على النفس او المال وهذا طبعا شرقه اذا لم يمكن دفعها للاخر لو لو امكن دفع الاحب الصياح عليها او امكن دفعها بالاخر بال اشاره بالعصا ونحونا دون ضربها من لا يجوز استباحه الاله على القصيل الذي ذكرناه في المكلفين صلى الله عليكم فضيله الشيخ واجزل لكم المشوره سبب الاجره فضوله الشيخ والسائل لو قتل خاطب احدا من اهل المصوب عليه وهرب الصائل فهل صاحب الدم أنه لا شقة أم أنه إذا هرب لا تريد مسائله لحصائل أشاره رحمه الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وما بعد عند العلماء إذا هجم الصائل يريد المال أو يريد العرض أو يريد النفس ورب وصد فإنه إذا صد وامتفى وهرب لا يجوز ضربه ولا عقره ولا قتله لا يجوز هذا لأنه انتهت الحاجة لكفاية الشره من صراطه وأما إذا قتل وأذهق الروح فإنه إذا قتله أن عليه أخو القتيل ناوي ينبه القصاص وقصدها يقتش لاخيه المقتول فعينه قد اخذ لحقه ولكن يعذره السلطان لان القصاص تقدم ما انا هو للقضاة والحكام يعذره السلطان والقاضي ببدراسه حاله ومعرفه لماذا ايش السبب الذي دعى الى ذلك وقبل يعذره في بعض احيانا لا يعذره كان يكون هذا ربعا الناس وإذا سمعت الناس ذلك خاصة وهادت في حليل لا يعذره ينظر القاضي والإمام في الأصلح أما من حيث الأصل أنه إذا لم يفعل شيئا وهرب فإنه لا يجوز طلبه ولا عقره يعني بالإضرار عقره بالإضرار أما طلبه يشرع ويطلبه من, من أجل أن يرفعوا يؤذب ويعذب حتى لا يكرر أو لا يفعل مع الناس مثل فعله أما لو قتله على أنه صائل فهذا فيه الضمان على الترصيل الذي ذكره العلماء رحمه الله في مسألة القتل أما لو نوع به القصاص فحينئذا قد أخذ لحقه وسقط القصاص في هذه المسألة والله تعالى أحبكم برغيرة الشيخ المسادي أشكال علي في مسادي لذكر صاغم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألتقى المسلمان في بيجمع <تصفيق> هذا لا علاقة له بالصائل إذا التقى المسلمين بسيسيهما أن نغاد به أن يقتل أن يخصل بين الشخص والشخص عداه فتأخذ الإنسان الحمية والغضب فيرفع السلاح فيرفع أدوه السلاح ويقتلان يقتلان من أجل أن يثبت أنه قوي من أجل أن يثبت أنه أشجع من الآخر هذه مرتقة التي هي في الخصومات بين الناس كل من يريد أن يثبت أنه هو الشجاع وأنه هو الأقوى فما حصل من الهيشات بين الناس كما يذكر العلماء والخصومات والنزاعات يقصد بها إراقة الدماء على هذا الرجل والقاتل والمقتل في النار لأن هذا المراد به الحمية والمراد به العلو فكل منهما يتأخذ وأنفه لماذا فدان القاتلني انا اقوى منه واكثر ضرر منه هذا يحمل السلاح وهذا يحمل السلاح فالقاتل والمقتل في الله ما في غرض شرعي هذا ليس له غرض شرعي اما هنا صائل وعندي غرض شرعي وعندي افرض شرعي ليس له علاقة بمثالتنا البتة هذا شيء وهذا شيء هنا اخر هنا وجد الموجب الشرعي للمصول عليه ان يرثأ ووجد الوصف الشرعي للصائل بالظلم وأما إذا التقعد سيفيه ما فهي خصوم قد كل لأدفع الأسواب وقد تكون حتى بجول سبب بس فقط ننظر إليه قلوا لماذا تنظر إليه قلوا من ألف حتى تقول لله الله حمل هذا السلاح وهذا السلاح وقتل كل منهم من الآخر قال إن يا رسول الله قد علمي القاتل أنه يذهب إلى النار فما المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه ما هو قتل لله ولا قتل لاعاقله الله ولا قتل قصاصا ولا بيد حق فاصبح موجب الدخول في النار والقتل موجب غضب الله انه من اكبر كبائر الذنب قتل وقتلها بدون حق والله تعالى هذا يقول القومه في كتابه لا تحكموا من اشرك عله عقيطا بالنسبه الارضيه في يوم عيد الاضحى لانه وافق اسبوع ثاني بولاده الطفل اليوم الرابع عشر فكانت الشاتان بنية في العقيقة والأغفية فماذا عليه أساقكم لا يزي أن يتنع بين الميتين لأن العقيقة مقصودة والأغفية مقصودة ولذلك لا يحصل الاندراج مقصود الشرع بالأغفية شعاة منزم بها قال صلى الله عليه وسلم من قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها فكل مكلف قادر مطالب أن يذبح لبيحة خاصة شعيرة لهذا العيد وصنة بقصة بمعنى أنها مقصودة وأما العقيقة حمد يسوه صلى الله عليه بالولد فقال كل مولود مرهون بعقيقته فيذبح لعنه يوم السالعي فقال كل غلام مرهون بعقيقته هذا يدل على أنه من قصد الشرع أن يبدح أن الغلام وأن يعقى عنه وهذا لا يخصر فيه الاندراج فلم يصحى الجمع بين الميتين الله تعالى أسهار رضي الله وبيلة الشيخ ما شكم رجل يباشر المعبود عليها دوجته قبل إحلان التقوير بها أسهار الله هذه المسألة ينبغي التنبيه عليها وعلى ولاة أمر النساء ألا يصمح للأزواج بالدخول قبل إعلان المتاحة لأنه ترتبت على هذا النفاسد عظيمة يأتي الزوج يزور الزوجة بين كتب العقد وبين الدخول فيدخل بها في بيت أهلها لو فرض أنه توفي وما أحد علم أنه دخل بها ثم فجأ الناس من المرأة حالج وكيف يكون الحال لو كان رجلاً فاسد والعياد رجل يقول لا أفاسقاً دخل بها واستمتع بها ثم قال ما أريده قال لنا ذا قال والله اعترفتني بالحرار ثم هجه بها حاملة وهو فاسق متهتك على أولياء أمره نساء الله حصلت مشاكل كثيرة في هذا العمر ولذلك وينبغي على زوج أن يحذر هذا لأنه في بعض الأحيان قد تكون بعض النساء فاسدات ونحن نتهم الناس مما نعرف من تنبيهات بعض العلماء والمشائخ فإذا كانت فيها الفصاد في عرضها استدرب جدا الرجل له نوع من المباشرة قبل الدخول لأجل الله أن لا ينتبه لبكارتها ثم انسحبت كأنها خائفة ثم تدرجت معه إلى ذلك حتى تسر ما لها من الفساد هذه أمور فيها ضرارة على الزوج وعلى الزوجة وعلى الناس اللي الله عز وجل وأن لا يكون الدخول إلا على الوجه المعروف المشهور حتى يكون أصلا للإنسان من أشيثنا وأبعد من ريبة وقد أمر رمب صلى الله عليه وسلم ما فيه ريبة وهذا فيه ريبة وإن كان في الأصل جوازه لكن جرى عرف الناس على شيء وعليه أن يتقل الله عز ثم على الزوج أن, أن يكون عنده الحياء وخجل من الله عز وجل ثم من الناس كيف يأتي المرأة في بيت أهلها دون علم أهلها, أهلها ودون إذن أهلها هذا امر يعني منقوث لا يفعله إلا وناس يعني ضعاة النفوس يعني إنسان تمنعه ديانته ويمنعه شيمته و... أنا يعلم هذا الشيء أن يأتي المرأة من أهلها هي زوجته نعم ولكن ليس كل شيء مباح يعني يباح يعني كشف الرأس مباح لكن ثيانه على غير وجه المعروف مصطط للمرؤة موجبة لرب شهادة الإنسان وعلينا أن الله فما قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرت الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستخي تسمع ناشئك يبدو أن يكون هذا إنسان حياة يردعه من الله عز وجل فينا من, من الناس فالذي يظهر ملعنة لهذه الأمور خوفا من غياع الفقوق لكن لو حصل سرتيب وعلم أهل الزوجة و... وحفظة الفقوق هذه زوجة لو دخل عليها لا ليس عليه شيء لكن نحن نتكلم عن المفاسد والأبرار الذي تكلم عن الخطا صلى الله وسلم وعارف عن نبينا